أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونا من الصالحين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 الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطلوب 119. ويصورين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم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 فسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفع في الحرب قلنا وجهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون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 وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الْقُرْبَى مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا مَعَ الْقَاعِدِينَ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 111. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله 112. ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم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 عشر كان عشر كي كوي سديت منه وحنا كمديعي عشرة دي نص عدي ونا تفسير كقرآن كريم كه سديت يا تون أيه دوبون كا كون يه أيه أيه دشان يا تدوباتنا دوب كا باللبا نايا كنا ميدا من صورة التوبة أيه دللاقي يساقشان عند نواكو يبي أيه من الصورة نفسها إشلا صورة التوبة كمبدا Ai, jadda aasi, kaudon beisana, uha, kudon mana, jaa, juus kieto vna, juus, uka, kume, ura, kekärinkä, aia, jadda aasi, kuka, billava, naju, jaa, jos ura, dainu, kasa, jos se on ومنهم يقول ذل و ومنهم يلمزك في الصدقات و ومنهم الذين يؤذون النبي و ومنهم من عاهد الله نعا ومنهم ومنهم تفردا رببا وحايل ما يسمى المنافقين تا يغيب غيب بدلها النفاق و ذنبك قولا نعا و اشرب كب الله بنا ايوب قال <سؤال> مركي ورا عيره حي مر كان ايبهوس غشاي بللن قاداي هدي ربي عيرني ما ذا كب يخو غانتوده مال غليو إن مال خايسكه غانتوده اي با غليي اي ودوينك علاش اي بتل ما ماي كوبخين اويا بلن كاس اي غالين الهدي عيرني مدي كول سو إن أبى فلقي سADOS فيه، أيدات كافية في عنا قناعنا بلن كاس يقولن، خبي ذاقي سيبو أفوراي، أدويه اللقادرقيء، كل كواكو أتقاطي، إمان كمطرك محرقة، إمان هدوس الجنغفكا خيركا، إنه سميء، ومسألة، كل كي أنتق عن تود اللقاليء، إن إمالك يق عن تود اللقاليء، بس يبيحيا، خو سألنا ويداي، كل كواحم وقاطي. نفاقه على وشهده كجيرتي اي اول قرينة ايه ايه هالكه كسوه باحاي وكاسه ربي كعقابي خلقي اول منافقين هاي والله نعبنا كبحه انه نفاقه جوقت وغده ايه كده مادان يبا منافقين فقا ارماء كعام باحاي نبتل ابن الحارث با كميلا جد ابن قيس با كميلا مرتب ابن قشير با كميلا تحقيقة واسدة أما آية سيدى المشهور كتاي إن ذو حبذا المقصان لجياهو أنا حقيقي أنا هاي إنه جيني صعلب لييرة صعلب نعيم أنسائي عرير مدينة ورواني صبر عيرة وأي شيء جيشه قيساهو مركي صلادة اللي تكذب دل بديح كليك حصول كاير ورم هذا نص نيسن وهذا ندو عيسن وهذا تكتبه أبودا خمس خيار رسول الله أنا إذا أنقذت يعني إسلامتك ده إسلامك قوم بقري كجيرته كل كنتوا كذا أرضا خميس كانوا معا. جاية على شأن وقتها يوسف كتجين مركز يلا نتكاتا كل كافرتش كذي قارثة عن عيب ما تبي هذا منافقنا وحول آخر من دخل المسجد وأول من خرج من المسجد إذا عدي سوى إيمان يختن عمها مساجد حبس بوارك آخر من دخلوا وحماسي بسوق المنافقة أهوداً بأي وأول من خرجنا ويساك مر بحبادية طاحب إذاً كل كالسل رسول قلت تيكو قول صدي كل كالسل يباتى سجرته رسول الله إيا الله بايت هدي إباح والأي سيئ يا صدقاتي الداغية واناكي وحا رسولك وحي لكالك ورواء وانيه في قصد وقره قليل تؤدي شكرة خير من كثير لا تؤدي شكرة wax wadaayay wadan lakum maadin karto aya kaago fiican wax badan oo aan tabu haye kanu wuxuu joogtay ka degay inuu rasuulkiin kooy lahayo qorto galay ila rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam man wal buli rasuulullaah idaallaahi bariho قال سا haramka, حرمك يا دعابي رسولك يا مسلمين الجماعه دي بوكوت ابلس sida بدور خلقك ارن توسي داكو باغا اي زكر واجب كلي يمين رسولك الامام بو ديري ولا يا ارض او مال قباينكم مسلمين ده ابننا ايضا خذ من اموائهم صدقة تضاهرهم ايضا نتمنى الزكاة لكي أرد الله ما هي إلا جيزية أو أخت جيزية زكاة بأي تأوي أو إحقارة لكي قال جيهي قالميانون ورد بلائيا إلى هاي يرجو سماد الكاتب إله هو الجبي الدنيا وانزور وكسافير سنعي تفيا كنقصوه وريقا يستو وقدم بيسا مر هذه اللحة سوى في اوركيده كوما جورديلو انت اني مانكي لا دراي ان مانينكي ناري دي سالكا كودا ما تي و خيبي با يمين قالو دي مدينه جوتيه سوبنا وخاي كا يا هوي عصام الله تعالى قال يقول عليه بمان انتو ايره وسعي ايغنمادي مسلمكو او سد بهودا نقدي او خودا نيمادي كو غالوباي يا هوي عصام له ايا كان واي مدي ايا تس على بيت الماء مايان أخي مهدنا المقاشين لقى هذا المشروع قواك وحوح كجنا مرح أولا تعالى بوحا عداتي بدري إلويا غير بدرنا المنافق متابين وعلي رسولكو عليه سلاة وسلام مركو حاطب بن أبي بلطاع والآن تجد أن صورة الممتعين وغير بدرها حاطب بن أبي كان مركو سيد عمر إنو دينا الدمعي يخوينو ما يدريك يا عمر على الله اطلاع على أهل بدر فقال اعملوا بما شئتم فإني قد غفرت لكم قولك رسولك وحديث قدس يا والرسول قل ربك الشيك أيه خير بدر دمبي بودينا دافي أصحاب تمركي اللي يقود بعشرة المباشرين اللهم بالجنة أهل بدر بأوفا دبضان منافقنا بدر متجين ودد في النبي قوهد الأيات اللهم إن توليك هذه العصابة فلم توليك على وجه الأرض إنت ان بدرت منها دار باطلسه عابدي ماي كلك سعلبه وحنا ولي من أهل بادرين كلك ورنا قصادة إنا وحكى الجيرين آيادة ماركة تنسيخ لهذا يكتب إيا قصدي بأي جديدا قصادة ويا رسول الله ليغتب اقبله و خي يغ باقدان بخينا يا رسول التوبتك ديدي والله يري واعدا رسول كي باللوف صلى الله عليه وسلم ابو بكر بايمي قال ما توب كان ورسوبناه وحكى اقبل وي مالن كيهو ماهيو ابو بكر بادينتي عمر بن سعده ويمي يا عمر هل لي غتوب عمر وحي لما عند الرسول كي يا ابو بكر عليك اقبل وهي بعديتي انا كنت حدث إذا غروري فهلك في زمان عثمان ههلاك في زمان عثمان بوهلاك زميم أي تاريخ دو قريشة ماركان لين ثوبات كأنه أو أوي أو أي أو ثوبه لك قدير أوله ما جرا هادم لقى صوب اللاو إلى يوم الدين ثوبه للبيده ما جي مايا نصوص القرآن كن بايخسرو بابيزي هو الذي يقبل ثوبته عن عباده قَيِّلَ غَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ الله حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا كولك انتو قفكت توبدكني با لغديي مش معقول وعاجل الكرب توبه لك قفكه كان الله كل حسابته اما ربنا توبت مدييده وحلو توبتكنا يا رسول لما ذكرت عذاب طوبى كهري وقال لقدي دي اياتنا ما شيكت آيات من فضله تخلو به وتولى وهو كل جوع جديده اياتي يا اخي سدي ايات ضدك شيكت ما توبت كهني مرس علمان ايات اللهم محسن خباراتك ومنهم قال رب الله باي ربنا اثنا من الصالحين فلما اعطاهم بخلوا وتولوا وهم معرضون فاعقبهم في قلوبهم يلقونه أخلفوا وعدوا كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجوا إذاً عبارة آيات قد قد قد أدوها لفظ الجماع فرقبا ماشي قليسة حلقه في ماشي قليسة جماعي قليسة مقعي سعلبانا كمجره سعلبانا وبدري مقعي دنبانا آخر عمره جهاد بكل انتري مجح لدو بانتين قولك انا ان قصدنا وحكا جريم واركا لديه شيء او سعي هاي وحات كايك تان تفصير القرطول كون سنو في هذه الايب بات كايك تان أسد الغاذة في معرفة الصحابة بات كايك تان مختصر الصيرة الشيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب بات كايك تان تان تسير العزيز الرحيم تفصير عبد الرحمن سعدي ايات كايك تان تان maraji ida tabban ba talee doonta akutubte kum sana korle marka antum debi antilla kitababa alquray doktora وعاكسينها نفاقينها كلين طيب قال تعالى إله أعجر ومنهم منافقين دواحكم من قارب أكجر أهد الله إله أحبال لك لي أحبال لك لنسيغني سواتا وأيرادا له الله إله أعظم الله هذه المقعاق أنك لا أرمي إن آتانا حدي أحبال نسيه جمعه آتانا حدي أحبال نسيه من فضله تغيسه لنصدقنا إنه نتغير إيبا ودوينك على شاكوب حينو أوولا نكوننا هنو هنو من الصالحين تسكى حق إيبا إلي حق أدوم الله لما زبقنا إنه نكمدنا قنو قرب أبالا قاقلي فلما قلت آتاهوم وإيجي إيباسيه من فضله تغريسي وعكاسيه المال اللي رجلنا دخلوا وددين به مالك ان اي ودوينك باكو بكيان ايي جيدن وتولوا ايمان في طاعتي وكجزل كسالين عليه توبه كانه زله ايدينا وتولوا كجزت اطاعه والايمان والصمت والاجابه كجز وهم وهما وتولوا جاستهم وهم معرضون وعلميتاع فتبا صما كل كلهم معرضون يا وتولوا ويشكون معنهم إيمان يضعيع خير لم بيكن جاستن يا رب نبارك ذنبه والي قد فعقبهم كلمة تعقب فعل كان إلى بين كنا إلى فعقبهم قبهم لحشي علمتودي كل أما فين فعل وليكrna فاعقب البخل قد علمني ما اي حق يا بختين واين ايا وهاي دحشيسه هم منافقين نفاق نورك علمو في قلوبهم اذا سيءوا ويسد شذن بيجويس بلا حسنوا ويسدشا كل كان نفاقي علوشه لو كنت بخل مخلي مغارسي Uhligina in the Fahi Jokaloga Digo Ohi Daya in Ramadio or in Fahya Gallima Kulintan a Yabukhligil Asiy Fa Gabahu Ibn Bed Ori Kabiga Eb Amabuhligi nifaga Murka Gallimo or Fiqurubi Clavo the Atal Samiya Gorme La Alisa Ilayao Malilaga Yaro Eyam Kaundahu Ebuki Yamakula Gulmidona Muna Fikimba Yahanaya يا ربنا سأل محضو يا شيء والنفاق أقوق في شيء وإلى قيام المنافقينه بما بسبب ما كي سببتي أي النفاق اللوحلسييي أخلفوا الله إبائي وغبحين ما وحييي أي وعدوه إبائي ويبوهين لين كان من فضله لن نصدقنا ولن نكوننا من الصالحين بلا كاسي قلع أي خب كباتيين بما كي سببتي أي أخلفوا الله ايبا وينكو باجيين ما وحي اي وعدوه ايبوهين ايوه بما كي سببتي اي كانون نخدين يكذبون بيه اللويال وبالا كينا باجيه بيه اللويال نوان نخدين كل علامة النفاق صو ظاهر ما اذا وعد اخلفه واذا حدث كذبه صلبدي اركي ميزد بما اخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبه ما كاسا ايبا لم يعلم متعب كذبوه ما وينه ايبوه ان الله ايبوين يعلم يعلمو سرهم وحي قرصنا ايه ونجواهم وحي ايه كارهان وفقا وان الله ايبوين سوماوك علام الغيوب ايه على قرصنا ان الله واقعهم بذل انو ايه سوماوك سيدا انتا لقرطاهم اقلين عدنا امه ذا الى رسول خبت بادا ايه ومنهم وعلى المنافقين تيه كم لذا منباكم قار اهد الله اللّه بلّا لقّا لي ينين لأن آتانا حدي يبنّسيه من فضله يغضي سبدا لأن الصداقانا فضله يبنّسيه مالا حبانو كبحين وحلن كورنا وان نهاندونا من الصالحين انت صوصوبا عقّي بي عقّا دوما قدت الذين لهم الدرجات العلى يغضي سبدا لأنه كمدن قرّينا فلما قرّت آتاهم يبسيه من فضله يغضي سواحكا سيّينا فخلقوا قدوعت بفضل ياب هو واجب كان بي حيان بيديدن وتولوا جيش ده انه رسول مغلان وهم يغا امرلون جيشلون دبسودين فاعترضهم بخلجي وحده حسيه نفاق امرك قال لهم في قلوبهم الى الله بيلخذ غده كسغن إلى يوم ما لين يا هذا وقالوا يلقونه ايا دلك المدونه بما في سببتي اخلف الله كذبوا كوباجيه ما وحيبه كبواجيه أي وعدوه خرئ باه ويا با في ماركي سبتي اي قانون نقدين كتيغونا كوبا بنشجه فلم يعلم ان كانوا قددوا ما وينو ان الله يبوينين تعلمه اغي سرهم وهي قرسن ايانو اي باكو هذل والنجواهم وهي غف قا يانو اي هوس انو يراهم قال الله يبوين علم الغيوب وهي لها قرص الله أخبرهم بذن إنه يهي موياً أغاين الذين يلمزون المطوحين من المؤمنين كوانا قايف كيف قايف سنتبعته وضوحي هاي خبوك مركا لهذا هاي سينه رأوسه رحناي نعطلو سنبه هاي وقتك نقول ألبوها أدخونا أباهنا نسوك مركا تعبيع عاما أدخو دنبوه يا راي داك إلا بحيوه يا راي قولك مساعدك في دعفة ديان مسلمين تتأخذ بحيناي ساي يتعقب كوسا مهين أيان كي حقا كوسا كينا ويأودي سيا إيمان كي سواء قرابه إنو حقا كوسا بحيو هذا المرائن تدخل سريسين يا بيلين كي إنتو صورة في هذا كيلة كينا إن الله أحق عن سائل هذا بل إلهنا سأسألنا أيان بدقة كنسبان وعبائي سنين كيلة دان تمرتز ملاكس وصحابي حفان تغيق كينا يبوني برمعه إلى كفره أيان كيلة دان كلك من اللي من اللبن اما انا حكيه لها اللوائي ايه نقيب قال تعالى الى وحوية الذين اولك قال لذا يلمزون ايه بينها المطوئين تطوحوا اكثر من الفرائد سكيبي ايه سلط الرحمك ايه مرتصورك ايه وقراب حريرنتي ايه ملك يوحى ودنك القذبين ايه او واجب كبضا بحيا كنمضا من المؤمنين ايهو ايكون عادينا ايان في صداقات في دفع صداقات يغيال ليبيدون ايكون عادينا ايان هذا المراهن بيليهن كنهلو اركول اياي مالقبان بان اعبوك والله حقا كيكاني والذين دقنا عاديه ان لا يجدون هل بكرين الا جهدهم لذالي الرفق سورنات انتي عال صباح اما يقصصو فلاف بحيا اما يبارسوا فلاف لا فذي غيالة وجل الله سميع إن كان أيك كل كف واحد يركاننا واحد لي إن الله غني عن صدق ثيالة من كان سقيف تعبانك يأخذ بعينه هذا يبكون بالموت والذين أعيذنا أن لا يجدون هلك إلا جهدهم كذلك رفضوا عليك كنماه أو فيسخرون جس جس عليهم منهم منين تلبد هذه قبل ما الغنيك تغطي عنكني إياداتك أنمال قبينة الدلال محقوقاني رفضي بكجه السياسة سخير الله منهم إن يقرأ الله أبالمرنا أو يحلوه أبالمرنا هواكا ولهم وحيلايهين هذاب النار هذاب كأسؤالين اللعابية سوفنا هو اللخيار كليه حداد بن بالله فإنه هو ويدين ولو ستبعتن كورب هو ويدينيه إله مرنك ومضاف مايه إله بأمان كوائي أتومدي سلام خير قال لك قالوا اي كل القوة كان يؤد ان بداف مايو استغفر ان بداف ضلب ايها الرسول الكريم لهم منافقين انتا او لا تستغفر حد ان بداف ضلب لهم ايك مذا دي اشابة ان تستغفر لهم حد ابدا ابد ان بدافت اغبري له سبعين مرة تضباتا قر فلن يغفر الله الله, الله ملافا مره لهم ايك لماذا وبنها والله فرعي فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين بالله هذيك يا مؤمنين تلابدوا بالذنب الدافو باري وأنا لك أجيبه لي كوا محلو ديني الشرطي يبقى له واستغفر لذنبك وللمؤمنين إيمان بانجري أرقصت التعليل في القرق هذا إلا وحوي ذلك. السبب كان لأوجود ذنب الدافي إن لك أجيالي وحاوية بأنهم إياكا أي كفروا ديني بالله بيديني قالوا والرسول بيديني وفقا ديك الرميان وفقا ديك الرميان قلت يساقال له قد دم دافا قال دم دافا لما يو والله إبا ويلي لا يهدي مانونيو القوم الفاسقين دينتك بعيد دي لمن كن هو فاسقين دينتك ديكيين كل قلت الكفر والفسق ففضات المانحهم او مغفر هذا الدين ايه ايه ان منكو قولان صدين ساسا له لافينو الذين منافقين يلزون ايه المطوعين تكسما فلنا ايه تغضى دراك بعنا ايه كنمذا من المؤمنين انت يبر ما يسي ايه في الصداقات في دفع الصداقات تغضى دي بده دي تيقر ايه بينا ايه وإليهن إنما الغبيان اسمه زلاج بن كلو ليج والذين نواذيني أن لا يجدون هلكا إلا جهدهم كذلك رفعت وعكوكا وآري أو فيسغرون جاسجاسا ي منهم مؤمنين ذا حقرة وتصرفاتك يطعاضدك كل ليلة سخر الله الله منهم حجورا فله معيين عذاب عذاب أليم حنوجيا مستغفر خسول الله أدن بالدفدلب لهم إياك أو لا تستغفر أدن بالدفدلب لهم إياك إن تستغفر لهم حتى أدن بالدفدلب سبعين مر خسولك حدا حدانك إن حدان تضباطاً كواحكو الدر الله لا فأيو لازدت على السبعين تضباطك وكبد الله أكيد من آية المنافقون أيها كورا علي إن تضباطاً يترى الله لاي سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لا يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هل كان اللو جورعي كل كوارمك وحات سبعين مرة إن تحديك لوجد الله هو لكن وما تخرؤ تدين هذا المتقال إن جب وادنا قف مركات كديري سارندا إن ذكر رعي لا ينن كاليه هذا بقول جريسو علشان حدو بقول كي باكو بقال بقال لما كو غره بوقول سدخ بوقول خلو ما ياليتي اذا بقول هذا كو سوخلي سو 10 جه هذا ترا قا يالي ما لو فات انكره داتير بوقول داتير تريد تحديد ولما تن لي في دعك باثنت انت تستغفر لهم 70 تحديد ما سبعين مرة تاخذ واتن قول حد الى دافو غبريدو فلن يغفر الله لهم اللهم ذا فلمر لن تعرف ان في ضد أمان الله دفع الله يغفر الله إلهم الدفع دونه لهم إياك سبب كباسا لأي نوشي أي مغفركوا الكفر والفسق ذلك صور كان له دفع وعوي لأنهم إياك إنه كفروا ديدين بالله إلا إنه فميان وإرها عمبي ديدين والرسول صوبانه إنه فميان وإرها عمبي ديدين والله إبنا لا يهدي مهنوني القومة الفاسقين دينته كباهي فريحان المخلفه هو كان غيب خلوه ولا دولي تبوك لا ااغاي وحا سوهرى ظهري سيته من او شدعنا اسكيل دوفه في ديرته كان المنافقين عديه كل كيسوبني رغي رغا تغي كل سيته ان غادي كو سوهرى حوانك عرورته مرغاز اي فرح كل كي هورن ادي ادابك يا لوجيري هوسبال اسكال كن دوبت وختي لا كنونا الى ادي اجازه واتقنا مرنا قرعه ذات بيوكنو شاي تم حميلي في الحر وري روح المسجد ايدبورين مدعيين كلا مدع دلالاي ان تغان بلغاري قرع بايدنليسا تنبخي في الحر رسولك تنشئك دوري جيران ومكانتها قال سا قوسن هي فرح هي ده بنك لا بلاوي اذا كيفك ان سميت هي ان اد كو فرحي لبد جنبي وكله سحوت نفاقي سميه هي بنت الرسول كو شاجه هي تقلبك جاءك كار انت انا عدابي يغلمي دمي او فيلي كل كيسي فرحينا قال تعالى فبوعي فرحه وعها فرحي المخلفو كوي كذلك المريء انا مخلف واحد فهمتي مركي ان تبوق بالله بين اين اي نري ولكن كلي اللهم بعثهم فصبطهم فقيل عدو مع القاعد لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم اللهم والله أخير كي يجادل ثوابق أديتنا أيات كلك المخالف إن كرست أمر هي نسي الدين لجدين حدنو الله سجلي فرع وح فرح المخالف كم إلا جذل مريء غضبة تبوك كعري ما يكون فرحين في مقعدهم بقوادهم فريس شرطة خلاف الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رسولك دمر كثيف فريسه والرسولك أول تبوك الجرا ايانا اوي مدينة فانيان حردها صوبانا ايكارين ايكو فرحين في اخر الصورة وعنوه ان ان ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الاعراف أي تخلفوا عن رسول الله سيناء صوبانا وبحلوه جوغا ايه هدي صوبانا كو جوغو واصعابة ان ننك بدأ باندولا نغضوك مالك ايلي جوغو وانقون كارتا دين في واحد ييجي صوب دجاينه حكوا الديار كروبا لكن بركة سبحان الله ما الله كروبا واحد ييجي في جاتي وو دجلان ما كان اللي المدينة ومن حولهم من العرب أيا تخلفوا عن الرسول الله ولا يرغبون بأنفسهم عن نفسه ما هو النبي قال نفسه ساقوري فالنفس تغضب إذا وهذا تغرع شقي لي مصافر للشقي لي كل سعر الشقي لي أفارجاج الشقي لي صو صوبنا كل هذا صوح النفس يسقور او قور او بي وایما شنو وانا دغه نفسيس ولا ير بأنفسهم جانفسين نفسه ساس ايمن دونت إذا فرح المخلفون كل لد مريي ات ابوكه قاري وحي كو فرعين بما قديهم فريز جلود اي خلاف الرسول الله صوبنه هدف مركزي فريزده وكرهه وحين ان اي يجاهد الى دقال ما بين ان يا مواليه يجول هوده وأنفسهم نفى فيها في سبيل الله إلى الدين ساكوريا للدادة إنا يكدك اللمان بين نعين وقالوا وحيداها وضايسوه لا تنفروا هدولين في الحر كمالك كان هدولين تبارتي إبريكاتي مدقل رسول الله وحادكم سرادة كمالليان كماللك اللقود دولين نار جهنم جهنم النار تضل إذن قين قالوا يا حي هنا في قينتا جهادك النعضي تقولك كفا mark daban mareen naruja hannama koo iidi diyaara ayaa ydu dahaas jilalka kureelkan jiilaalka ee hiyaatka darhaa badan naukaan wade yihiin yefka huuna kuwa agaraanaaya ma ta labu bayan garni wa audimanmbaan garene had wa oiihiin ba tallafu arraa suila soban kam mareen had qosleenna oo marka isla ku soo aad وصلها معاكا دمبين دونا فليضحكو قصلا قليلا ما المير وانت اي نويه امو سوبناه تبو كجرة حيث قص غصلا هو اللي يبقو كثيرا سوئن بدن جهنم القدية كما اي دونا كل اينا يدونك قو قصلا او قص لوو ابا القدية اوه فربدا جهنم القدية جزان ابا المريون اما كيبان لوو ابا المريين اي كانوا النوذين كل يسوبناه كهران يكسبون اخوال قلب صبا إن دعوة إنت لا كلامكنا، سبحان يهود أبوك أكسل لابد، عمركي سبحان أوصل لارتجع إنت إذا سكع دعاء بنتي، إذا دير رسول الله ما تومعثنا عن لكن تولان كان جاكو إيجا أننا قرطس كعيل، خلق عمركي بوكاس إذا جي بدين المنورة، وحيد كدقيش، فإن صوب الهدي أبو كلابه إلى طائفة قريب، وسوف وتكون مدنانا قد مدينة ياريه فإن رجعك الله هدي بك الله إلى طائفة كه من المنافقين تكمله أو فساد زلوبان أي كائدا طلبان محيدا كليه في الخروج بحد دل إذا يكون راعانا أول أي كاف فقولوا عاطر هذا لم تخرجوا بميسان ما هي الذي تريد تريد ابي دوري يا لذي يا جرب قولوا ان اسلام كي هو قال دبن سو دولي مايو ورخينينا وعداده كبو كان لوكره بعي مرجين ذنب راعي ميسان منافق ذنب الله مواطنين وامر البول فقولوا عاطر هذا الرسول الله لم تخرجوا مبعدون ثاني مئيه آنها لجريدا أبدًا ولئين ياليه و لن تقاتلوا دقال قليما يسان مئيه آنها سوباناها عدواً عوما إيلا دقال قليما يسان و يأجب أن يكون قليلاً يأجب أن يكون قليلاً يأجب أن يكون لبداً كله يتقيته يتصالي رسولك قرينك توراني وهمه بما لم ينال كله يسيجوه ما إياه لينكو إلى جرا عدوان الله ما دعا لنا ندوندان ما أسبابه الله رم من إياه لوجه جي جهاتك يا فضل يسعدون خنيم ملا يا جبل جبل يا تاجي ملا يا جنري سآخر حل لوجدي له حل لوجدي له إنكم لينكم منافقين تا يا ربيتم وحد كورا لنصوتان بالقول دي فريضة عروتي أولي كلاجوا كعور ما أول مرة أدانا تبوغ آديني سالين كيف فالي دورتاي ما كل خفان لي جال سايدين جوغتا خاير دم دا كاي گني ميزان فقعدو مع الخاليفه ناغنا غيسو لا جوغ حرط يا وين خالد قالا گوريا لوغ تاغاليادا خالد باكي ديب مراي رگت ناغمتك تو كوري گي جوغتا امرك اي وقرنا في بيوت كنا اقل الذين غودودا كوجنادا ولات برجي قلت أنه خالفة لدينا نائما وابدا تجاريه هذا حجمه هذا معبرشه هذا تعليمه هذا شهاده هذا إنه خالفة في البيت تلك هذا المرتين قلت أنه لدينا شهاد في هنا حقا أنه هو إذنكو, إذنكو عذاب لدينا يا ضواج بالعانتا يا وائيلكا يا عرورتا يا بوساسكا إن دورياشا جيساسكا لك يا وقوة صارك مجرد أمر يبال الدورسات تبدأ بالمنافق المبلع أول مرة مرة توري سيدك كادورتي كي أبدا ليدك أديك يجنا خيرك خي فقلي ميسان هل فينا جوجا فقلدوا فريسة مع الخالدين هونك من حوله هو أن وأنت تبوكك كأرتي فرحى وحافرحي المخالفون ورجال ذي الذي مريي بمعادهم فريسة شذوذ أي خلاف الرسول الله قال الرسول كيزا دوا مري دي سي اي فرشتان مدين صوبره نتجي كفر حن وكره قال ما دار كون خاوت خيركا قوم ساتي او خير كان علي قلب النغونيش في سوره محمد بينو تغي ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فاحبط اعماله الى هو حكيم سبحانه هذون كو المرنية المرني يا غسبيسه اديغا يا خيركا يا رونت يا طاعلا يا إيمانك يا وناعداذنا أبدا عملك عن تلا باب يا قلما موجود لا ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله هو أن وكره وحين عين ويرقصان أي جاهدو إن يدعالما بأموالهم إلى الله الوضاء وأنفسهم نفيا الوضاء إن في سبيل الله إلى الدين تساكيريد إلى قط دعالما أي دي دين وقالوا فيما بينهم وحيسي رهدين لا تنفر هدولين في الحر قليل كان أكدوا لنا يقول وحاطر لا تدلقوا عقل عليه الحق يدارك نار جهنما جهنما النار جهنما أي أشد تخصب هذا حرا قليل من حر الصيف جلال كالك قليل كيسا جهنما كدارا لو كانوا هدى كهان الله هيا ويا ناهين يفقهونك وهو أحقران ما تغلفوا عن الجهاد ولا خارف الله هو الرسول أليه الرسول ما أين قضى المرأة ما أين خلافين شهادنا كمهرين فقه فانجرين في الدين حل ما قرنا تعال احنا وقال فيه يا ريسو فليدعاكو حيث كان قص قصلا قليلا أمره تهديد كأنه شيء جير نيوي انقص الكلاب بل واتهديد اعتينه المرأة ادقوا بوالي استحماشا مالكادي الماء يبقى فدر تنارك وانسي وارثي افرياضوا في يقول توقن انك انت العزيز الكريم وقال فمن شاء فاليوم ومن شاء فليكفروا قال اعملوا ما شئتم وكله هل يدعكم قليلا, قليلا قليل امر التعديد حاجه تجلوا وحين يندموا يواكي دونتان فليدعوا ايش تقول للمنافقين قليلا كل قليل ما شئ انت انه هي هي ادنيه امرك دون باب قليلا قل متعد يا قليل اذا هيسكر قوس قسلن وليقوها او ينقصبا عنه ايغا اين دونا كانما مركل لغليو البابذين مغخرو قرنك ودي لغو غفرو اي كل ايغا عبا دي, دي دونا كل كل بدن بي او يدونن او قسل كان يا دنك كو قسل سبنا هذكار وليقوها او يثيرن بدن جزالا ابل مرين إما بالو المريض بالمرء أي كانوا في الدنيا كواهدين تكسبونكوا كرابساتا سبحان الله سال الله برولا بعد لايو فإن رجعك الله بعدو كلاب سوبانه تبوكات كتجدون مدينة تجد إلى طائفة إنكوا حدادون لابتين منهم منافقين تكمله أهنا كوي كهري الكفر عي القصل إي أيه أو فستانوك أيه فصحوي ديستان للخروج بحد قولان كان يقولان كهذا يا مال خيرنا يكون راعا حتى يكافح صعور فقل له امر أمر أبوي لن تخرج أمضبح هذا لماله معي أني قال لا جريدة إذا أبدا لا غزواتا هكذا ولا تهكذا ولا أولي جني عليهم دبير راعي ما يزال لن تخرج ما بلح دون ذا معي أني قال لا جريدة إذا والرجل تو غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم حبوا كسنة تسعة أيها ايه سنة عشر من الهجرة سبحانه والله أفسده كلك صحبة رسول الله حذين خيتموك كارن جب الرسول كأمجهور عليه الصلاة والسلام إذا محاكو دعي كلك وتناكو دعي لن تخرجوا بيحي ميزان معي اللجرد إذا أبدا ولغيني الله ولن تقاتلوا دقال الله من ميزان معي اللجرد إذا عدوا الحلان لدقال الله من ميزان سبب كن عيننا جميدينك أي رضيتم كره للنقاطين بالقعود فريزجوا أول مرة مركوا لتفوكل هذاي حذرنا فقعدوا فريز مع الخالفين دومركا إعرورتي عوانك كريجوكت ولاهم مني يا إيه مكولاش يا شخصيا لجوا وعذارميتين طلوا مال اعتفاء شخصيا وعسا كفي عليهم مكولاش مع الخالفين كوا معه لجوجو ولا تصل نحن كنا من مكان ولا تصلي من منافقين اللي انتي أروينا عبد الله بن أبى بن سالولا أيه نؤمن عبد الله بن أبى خيسو المنافقين كشجار بوليه حباب أبو الحباب الأورنجي كشدي سوى أول من بلاء المصيبة أيوه هذا غروب بدن وأذكر سيرة صوره للمنافقين هتلمامه يزوج سيت الماما يسو هدئوا وخضوا الله ليس مدغا جنكري وإي قولوا تسمع لقومهم وإذا رأيتهم تجيبوا كأجسامهم وإي قولوا تسمع لقولهم وقلقا ننقروا بدل أولفو وأتكاروا نفضوا النموة وقلقوا لقالساني مهاجرين ما هي أنصار أوسية خزرات لفضوا الله يسكوا بقر نقضوا قلقا الله لأريالي يوحى اللقاليا مدحل لقالينجرع تاجبه له يقيني ليش او قلقاشا الاشياتي عندي هناك قداد انتي بمانتا تما انتي اللي حيرو هناك قدادية موت الله يلا يسنب الله وقصي يوسو بنحيمي ومهاجري ما كان يمو الى دورتا يمو لنبني ادم دورتا مقيمي ولي يا ابا هالمحوق بنعي اذا كل عضي نبي قيبو لحلوبي وحوشك عجل المحل ننكي ننكي. ننكي ننكي اللي جمع أبوها مديني أو حجار كذا دجا قدم بوات وراها نكيماش وقبل ووكان حواي إيش كي جوعين نك نكيبا حباب ولا ورينجي خسول كعب بدله عبد الله يبو بيحوي عبا اسم من اسماء الشيطان وين كيبا مسلم توصل نخديه وذاقي نقال حون كلكم أركو ويلكي توصي أذاك بحكيه من رسولك أويلي من ويلكن قيسه لليعي رسولك أنت أويلي من رسول الله عربت عن المدينة دجا ما حيقو تقارن أذاك نين وبارين أناي أذاك مرخي أبوك أمر دليلي تعبان قنحو كالمياني فاعن مر اللجو أمر أبوه دوي مادو دو إن دليلي سس أي نقطة أنا دليلي يأذكى لهود أنا لخنت الملح زكو كن هو ما اجدلي وحان كيابان يا دا نين كلى وديرت حميه انتي قاده الى الاضا وقالوا اوقعي المسلمين المسلم ودلو كل كاني انا يسجي نار جهنم مدن كل كانا ديلايه صبح اي فود ماتو اني قال لي ديلايه حصولك هذا كان ما يكملوه وين خي فالجي وين خي ف النبي قولكم وين توصل وين خي ف النبي قول هذا ما باخس وحان رب الا لا بشي اولا قال الخميس قال لي تي تي انه قال لي كدوك اده شفهك ويلاي ثانيا ان ان ايلتك تذ اذهب الى دوك والصلاه الجنازه كتوكتي نبي قال الخميس انا واكاس سيق مركا ريميس دميسين يشور قال لي هذا والله يروى تي يروى لا تغميك تي سي خميسك انا وا لا غالي كل جنازه النبي يبي الصلاه عمر بعد دي كقبر يا رسول الله إن تضعوا البطر صوبة بالزمال عبد الله بن أمري كنتك نجي المنافقين سألكم الديني قلت أسير يا عمر إن الله خيرني استغفر لهم أو لا تستغفر لهم بل إيري إن ألي أقبل إلي إسير لكن أكتك كن الله مأورا أمري ده حراب النبي خجك أمري آت عباون وكعون عيدي تموها قال تعالى خذو حيري ولا تصلي سوبا هتوكا على أحد قَفْ كركي قُتُكَلْ نِنْهُمْ أُرْكَ قَالَدَكَ مِدَا ما تبختي هذا تنفرق يا الله ما أنتا وابد عادة انتا ما أنتا قدم بيسا منافقة قُتُكَلْ طيب عدان الصلاة اللوت دي, دي حدو قبرك يسمى كرايو كرايه إله أدن بداف مالذيه كرا ولا تقوم هجوكسانين على قبره منافق عدان شي كورك هذا لا للصلاة ولا للدعاء ولا للإستغبار قال للزياره ورك قال حاج زيارتي سلام لماذا يا رب وما حصل هذه هي دعوي يا خيرك رسولك نوجهي صدق ووعدي انهم يرى كفروا ديدي بالله ابوينا ديدي صبر هي وما تو وهم يرى مفاسقون فالغا توبوا كما اندماني يا ربي محاط الله قال إنه مركض عاقلناتك حوليه يمالك وقبضيسي ولا تعجبك وحبايا ينكويا بقلي أموالهم حوليه الكوضة ولا أولادهم الموحوضة إنما أكرمها يريد الله إباوحوا ربا أي عذبهم إنه إياق النارو إحا عرورتي يا حوليه كصفك الله كصفة أرورين تل أرورين إن فاقعي كبحين أي مالين وقالين ولكي أكاسور جيشته موزلين قالي في الدنيا الدنيا الجدة هذا اللي عذابه أي بكم موتان وتزعق أنفسهم نفخ في الكون بعضه وهم يجا قافرون قالوا ولا تصلي السؤال لو تكن على عبدين قفقرك يقول تكن منهم خمسة منافقين قال قالكي قال لي فدي سعدينا من باب أولى كل واحد جنازة يقول تكن أيه ما يجلس لا ما يراه حب الله قالين أيه لكم فايو مسلمون قال ما ولا تصلها توجن على عدي قبكرك منهم المنافقين تكمنا ما تبختي أبدا يا الله ولا تقوم جوزن على قبري هذا شيء سكرك هذا جوزن إنهم إياك كفروا دينه بالله أبي دينه والرسوله أبي دينه وما توا وهم إياك أفاسقون الدين ولا تعجبك هذا يكوي أبوكلي أموالهم حول يالك ولا أولادهم حاله إلى قفوس ربو إيا قفوس النبي لبذا بأدوية واسينها يا لكن دين إيا خير قفوس النبي مسيوم وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله ما يريد الله به خيرا يفقده في الدين إذا انقضى الدين تلا كسيسية خير على رغوا أما أدوية مدى لغبو شد عبد الله بن عمر وكلا إيا مدى لغبو شد عبد الرحمن بن عوف وكلا لبذا بأوالسية أما دين كما يريد الله به خيرا يفقه في الدين ولا تعجبك أي أنك يبقلي أموالهم حول يالكوضة ولا أولادهم وأولادهم مدانسة وأولادهم حرورتوضة إنما أكلمها يريد الله يبا وين وحرد أي يعزفهم إيقا إنو نار بها بالأموال والأولاد في الدنيا الدنيا ذا قده هذا أو تساق أنفسهم نففيا القاضوا باعان وهم إيقا وكافرون قال وإذا أنزلت سورة فأخي المنافقين في كم إذا كوى ينصر شغني مرألة مركي لسوى دجية جهات جي المامة إذا كوى ذيلتنا وحق يعافمات كبت أيها أورنا هنا قال تعالى فدوحي لي وإذا أنزلت حديلة دجية سورة حديلة دجية سورة تودو گدگین رومایا بالله ربی لوی اگر لو عابودو وجاهدوا المؤمنین یتغالم مع رسولی الى رسول کی سیدی کولا جیر ادغالم االجهاد والايمان تلما ميزا اما الصوره هذی سو دکتو استاذ اناک الطول طلبناكم صاحبک القود عفلا سريعا لكن علی عظماتك هن في قبك سد النبسة لبي الحارث وكلي جد بن غيس وكلي معتب بن قوشاير كعب بن أشرف وكلي كل أقول لبني حوجي علي عظمات يستأذنك وأح كفسح ورسنايا وتخلو في عرب كبر يايا ولطولي هوذا لبني أنت حوجا ملكك هو صاحبك ومنهم نفخين تكمله ورسنايا وقالوا حيلين لنا صعبنا نجعل نكون أنا هن مع القايدي بس كذي جوا أنك مذن قلنا إن دابي كورنا ين إلى هذا يختيار محمود فاضو ويكون راعي النهدين يكونوا هنا لهذا مع الخوالي في جريجاه هو يمكن يلجوا جان أي يكون راعي النهدين والطريعة وحخير لغيري على قلوبهم لا بياك هذا كور كذا أيام مفتاح مع نوا نب أبكسية كل كعشر كم الحمايسه خير نجري ماي كل و الله طبعا هدي لجويري نفاقي قال لماذا اجسنت على شو هذا كجيرة ما لي خبر هذا خير يواعي يواني يو إيماني اطاع ما لي خكر هذا ما لا واحد انتاع ما طبيعة وحل الحمي على قلوبهم لا ترد كر كر هذا وفههم يلا لا يفقهون حبكر ماي إذا هدينا عبار وانكسر كين إنكار تقبل لكن قيمك بدراع لكن هي يا ياسو او كووا الرسول صوبنا يا اول الذين اخيارته امنوا عقر رميه نعه يقول الرسول خلجنا أي جاهدوا دقالم يا مواليهم يقول حوله ودوا وانفسهم نخفيالك ودوا او رايكه كووا خسولك يا ربي ياسو ما في مال اندب او لهم يا اسكله الخيرات ونك يال دمنتو يغا اسكال بولا يكوا هم ايغا كلي هيتا يا كوا الليفاني او وا لوي ممدلودا كانت كودغي دبي دافي يا جنو كوي خي كل كا خير كاي لاهي ي ليوان تودي باشا يمين التفصيل الله هبديار لهم كوان مؤمنين جنات دار أيودياري تجري وعقولها خاص تود دريرها يا من تحت عاصدا وبي نهر اللبان نهر العسل نهر الخمر أي خاص دريرها يا خالدينا فيها هذا ذلك الفوز لبنان العظيم وين شد أمرك اللاتي ما بعديا اي يا يقين يي او منافقين تتي ان كشيكين انهوره ومنافقين تي بلدكا تي باتي حدكايسو وجا وها يمي المعذرو هم العذر دارناي او حريت ربي من الاعراض شر مي قال خمدا يوم هاي ربان يغونا يئذن اللهم إن ادما الى السكار فينه دون ايان كل جهاد قواتين نري هي تكاليف تو هو إيمان ايمان benta sarda kuun uduk darteen kuun bagabta iman O ei bediis kejro kun rain nerai uduk Sana sobanan agiman O bilan kuva kadaran. waqaada wa iskafaristei O rasulu u iman uduk darna kelim aladina wa keldabu Allah ibaoina bainiyei warasulu bainiyeina iya u aladina كفروا على قدير ومنهم كوى يمين يا كوى حذر دارتي يا كوى منافقين دمانتو كفروا بشرطها سيصيبوا الذين وحيوا على كل عدونا كفروا قالوا ومنهم كورك قال لذا كمذا عداد العداد أليم الله عبيون حتى نصوى الشيطان تدلو حذر داري باجي له لكن شرطنا اللي وحري فعلا وحي ضعيف مركي ضعيف ملك اللي وحيرا keriya keenow ay mana ya dadka taak taram baaymana mar la markii la yiraahna xanuun koodu wuxuu caadi yaa ama jeega markaa ku dhacdaaaysa ama wabbo si wuxa faasoo danaay mana ya kon ka intii ولا على المرضى تبك إن ذاهله دقاها ليه فليساني حنوصنا ولا على الذين عيث كويكورك وضوح معها أن لا يجدون هلك ما ينفقون وحي بعيان وجهة أغطر الباب من ساريه أبناء مقرر وكائن من الأورانجرين أيها أيها كميدة انتوا بحرجوا بماها شاكين محلقة رضا حديث هذه اللقاء إذا نصحوا حتى يتعادوا النقدان إلهي أبوينه يا ورسولي حتى يلا بدأوا دعاديه وماركي هران هناك دعايات أمهيان وأيداتك عائلاتك اللغتك أما فرح أمهيان أما بوقانيان فكيهوالده مبيهي والكيهوالده بلمره وعلى رعيني إبادته إيهما ساجده إيه الله توقمده إلهه سعروره إلهه رسولكي ركيسي كوليه كالكارسي تعلمي مالغوا يا الدعاء إلى أن الله ورسوله ما على المحسين تتكونا كسم يكرك وما من سبيل وضل غلط علمه أخفق المهزون أو يسجد العدي أصمد في عتاب إذا لا في الدنيا ولا في الآخرة مدن كل والله يبوينا غفور الله وفاد بذنح حتى يوحزوف يجان رعيم الله بالمؤمنين أن هريسو هو كنا أشعريين بيعا انت اي يا رسول الله دعالك كما ركرنا قبيبنا ما عيسا لنا فقال رسول الله عليه السلام و ما يجري قل قال رسول الله والله ما عيسا ولا على الذين كو يكر كو إذا ما قرته اتوك رسول الله كو يمدين لتحميلهم انت قادر قادر تشيب قلتا رسول الله عليه السلام لا اجد هل ميو. ما يقول ما قادر أحملكم من فوق هذا الخيار علي كركيزا حتى أصير أتري جديد وعين تولوا جسدي أقل من هذه علي وأعروهم يقعون دجال كذا تفظ أي شوبي من الدم إلين أين يجات ذكرن أم حليل مينا حزنا قرحو مدرت معك قرحين ألا يجدوا إن ينهلين ما ينفقون وحيك قبر عيانه سحيري يجزعك ja galitski, jom kina eri kara, ajuinjatan kala kamar jissa kala umar, takiina ikka harem, jihadski, jona ja uahe, suubana ja uahe, ja anna uahe, uahe, uahe, ja kia, kaavan, pailla ilmajan, kua uahe, ja ja te, kolka, ta' kim, حديد لا تجي صورة صورة حديد تجي لجنة تجي أن آمن ترى إذا الخواطر ميسة إلهي معبود عاق وجايتو تعلم مع رسوله إلى رسولك سلا جريدي تعلم استهزنك وعاقف أسحور صناعي الطول لبناني قوية حب هي ملك وصاحبة ومن المنافقين تكمله وقالوا عيرانا يا ذرنا النداء إننا كنا نسكاها أنه مع القائدين تتكارها أيام بأعين يأران أيام حشو الضرطة يعني على أنت أرى أما بالعنبات المرقى اللي دايات لالاي صورك بمتي خضوه وحيقرها للنقدين بأن يكونوا هنا مع الخوالي في مرياشة لأي موابطا أغلى لكوارا حرورتي أهو أنك هنا اللجران بيغالي كل نقدين منهم شخصيات هي الدبنمو هي مهلة بأن ناقوي سنة يعرو وايمانك الله كقادي واغا او توديها وحال ايرى على قلوبهم خلال الله ديالكوده كركيده هيا الله ايرى افواههم ايغا لا يفقهون عا غران ما يانو خيرنا ما قالو شرنا كما بعدو سر باكون خيلان لكن اي جاء الرسول صوبنا يا الذين اصحبت امنوا حق الروميه معه صوبنا معي حق الروميه لجردي أي جاهدوا دغاله مايا تام واليهم إيقا حولها ديواتا وأنفسهم نففيها الخوضاناواتا أهو عبد بودئن وأولايكا كوا رسولكي الرقية لهم إيقا إسكال الخيرات ونحن وأولايكا كوا هم إيقا كريتا أيها المفلحون كوا دوروا بي ودن بدا فيه جاناكو قوليتي حدا عقاب خبت بادئي أعد الله إيقا فيه جارة دارب لهم إيقا وحوطر بي جانات باريال كوريقية كيدة ويا جانات تجري ايغو الغشو من تحت اهوست هذا الانهار يعني ايه بيه ملب ايه خمرأي دريرا ايه خالي الدينة فاني مرأ القودي بالله اللي ساي سايماسه اقووووارا ايه كل كاسه واحيه جنه سايين جسما والروحا ونفسا بيجنه اقوو جيران خالي الدينة ايه اقووووارا فيها جنه اقوده هذا ذلك ارنته الرسول كي الرقيس حق الله قدر باشاكي ايه الفوز العظيم العظ شرباديه واقوكا وجاء وحا يميد حدينو كباحني منافقين في مقالة المعذرون كوي عذر داران ايو من العرب شرميه كميدها ايان يميد موسينا ايو جوهينا ايو كوي دور خجري ايان يميد اياغونا ما حيوه ما دين اي دون ايان من الحيدان فكو صبير ايان بالربي لكن وحيوه ما دين من لوغة لادين كل كولك اياغونا والمنافقين سكان البادية كأسد وغطفان والرهد عامر بن طفيل فتقدوا أي مادين وجاءه أي من المعذر كوي عذر دارنا أي من العرب في بادية كمذا يؤذن لهم إن حالت الله وقل هذا كوائس كبهران إمن كابتبا ونفسعن حتى صور دورانين وقعد وحائس كفريسي الذين وعى كذبوا الله إلى بانيه والمنافقين مقالاها ورسوله بانيين في البعث مساري او اي حدى قوة مجاملة ما يسمعين ما يسمعين سيصيبه حق الدين الذين كفروا حق الدين ومنهم قارضا كمذا عذاب على باك الدين أليم حنوجيه ليس حرج بدأ جنب يدن به حسن دلفول على البعافة تتكجل عن اوالي على قضا دم بفولة ملأ ولا على المرضى تدك جرن كوركوضة دم بفولة ملأ ولا على الذين كوي كوركوضة دم بفولة ملأ أن لا يجدون هلكرين ما ينفقون وهي مصروفتان وجدك كعنا جسع يا صحيح حرجوا دم بكوركوضة ماها إذا الناس ساعوا خضيء خير ميرانه داعب النغضان لله إبوينه إيه والرسوله خضيء داعب النغضان حتيتا عدنقون وآيانا منافقين بينقون أيان ما على المحسنين تتكون وناك سميا كوركوضا معها من شبيل وطلق الحقابة دون آخرتونا والله إبوين غفور الله دافت بذن للتائبين ذاتك كففك كالنغضة فحيم الله نعريس بذن بالمؤمنين إنت إبره ما يسير رعد ولا على الذين كوي كوركوضانا بحضا معها إذا ما قرتأي أتوك أيها الرسول الكريم أشعريين حدا يكوني لتعملهم هنا دغادد اي كوغو يماجن درت اد تري لا اجد مهري كرو ما غادي دام احملكم اخيار ايدكم قادو عليه غاليي خركيز ماركاتي ولو ناخذي وعيونهم يغوا انديالكود اي تفيدو شوبني من الدمع اللي حزنا وارحمو يا ول ولدرتي حي الول ولايا ألا يجدوا إن ينهاري كريم بينما مرجان ما في الطريق وحي ينفقون في طريق يكود بسنة يكل مرضان يا كواح كراعان وايد أيواين أيول كن قابوراي قل كأي لمهذي وشمايا حزنا والبهر درتي ألا يجدوا إن ينهاري كريم بين أول بهران ما وحي ينفقون جدك كعونان والله على